وَيَقُولُونَ لِلَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ نَبَشَرٌ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ أَكَفُّ ثَمَّ يَقُولُ النَّاسُ كَذِبًا وَإِذَا لَ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربان الدين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تَتَّخِذُ الْمَلَاءَ كَوَنَدٍّ إِنْ أَرَبَّا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا تَنْصُرُونَ قالوا اقررتم واقصدتم على ذلك اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين ثم تولى بعد ذلك فاولا عاشقون افغير دين الله تتبعونه وله اسلم من في السماوات والارض طوعه وكرها واليه ترجعون